أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل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 تَذَكَّرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ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 لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلَّذِي لَمْ يَأْتِكُمْ أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ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 أوفى من في العون وملئهم أين يفتنهم وإن نس العون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين.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 قلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تباوا آل قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.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 الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا قمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب الدعوتك فاستقي ما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون عشر كان عشر كسداد يا سدادة نادو كونك مديهاي عشر هذه انصرعي كنا صابسنا تفسير كقرآنك الكريم كسقال يتوان على رتبك كوربان يهاي هيدة كوية الضباة تنظبك بالله بنا كنمدا من سورة يونس عليه السلام هيدة سجيتني السجالات نواقوة من سورة نفسها كما سورة يونس كمدا سورة يونس وصورة مكية وحدة الموضوع من أولها إلى آخرها هذا يتوحيد بيكاظ ليس مره يوحي غدكوس أفسا هذا يجيسو يا ماري وحي يا النبي قادري عيسو مارنا كي يا هذا يا وحلا لكولما يقادري عيس أشرق عاوجو قبل لابنا يا نبي الله نور عليه السلام قصه دا النبي دائما وابدا ماش لأنه أول رسول أرسل إلى البشر رسول الله والبشر له دير النبي الله النوح هياءه وأطول الأنبياء عمره انت النبي الله اللي بيئهما الرسول الله ديرينا واننك أقول عمره بضان في سورة العنكبوت بين وجود أجدونا ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما قلك هو البشر عمره ولصيما الأنبياء والرسول kolka inta uu risaalada ku jiray rabbi ku sheegay kun kontala xalboqoli yakumtu sanaw inta waxaa dhah qabla risaalada inta rasuul laga dhigin inta jiray afar tan haduu jiray intee noola baad da halak faakhadawu funtuwanu wahum zalimun kun yasadah baqolashu ugaari kolka soo ugu umri badanyahay mar sadaxad hadana daawada nin u مخوين جرين منا حرق لي جرين وصدق الله في قوله فبيني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا هذين كيبوا اللهد لي جري ومالين بوا اللهد لي جري كربوا وراحض لي خصبوا وراحض لي مدال أهو حلم إذا الله ركبه الشيخ الأنبياء والمرسلين أيها كل قصة النبي الله النه لاب الله بدا إنت قصة لك بلاها دائما وأبدا وحي الى دهي موينكا بدن ميلان صلى الله عليه الصلاه ثم قسما خاتمتي ما دي فوائد بعدم باقسو اولا قسما خاتم تانو كره وحاي سغايس عليه الصلاه والسلام نبوته هي الرساله اللي حبيجينا لماذا نبي الله نوح نبي ادم بو توبان كا بين محمد وبين نوح 1000 سنه انتو سو كنوسانو يا نبي محمد يا نبي النوح عيسى حدبا نبي النوح يا ذاتك العاطري يا وجهه أحمر يا وجهه كلام مته يا وجهه كذا مبين سلبوا كوه محمد إن لم يكن نبيا ورسولا يوعي إليه من قبل الله حدوث النبي عين أسوس الرسول عين وعي أبوه من سلبوا كوه عن كره قصدا تفترن كوه غشاك عن كره نبي الله النوح وصدق الله في قوله وما كنت بجانب الغربي إذ غضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهديه وما كنت ثاويا في أهل المديانة تطل عليه ماياتنا ولكننا كنا مرسلين كل فأول وقبل كل شيء قصته وحيسوغيسة نبي النبي نمديسة إيا الرسول نمديسة أي يسوغيسة ثانيا تصلية السفر قريبة وتعين نبينا لماذا؟ وحيانه قراشك لكل مولا له إياه ذربي إياه قرابة يقول رسوحك لكل مي إذا بدري أفضلها واحكدرا إذا نفسه سيكون رئيسي لكل ما بكاغنا يا ميس إذا هو صبره وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد غير للرسول من قبله ولكن رؤلاء يا إي أو إذكي كأوري الذي يجري إذا انقصده مرلبا وعسو بناك فإليسنا الصبر وتحمل ilaa tahamulo sabro oo wixii ku dhacay in wax ka daran la soo maray uu ogaado sadalisan inna ga umadahana waxa inoo gu sugan xibro iyo waano hadii leeyno akhriyay masari'ul mujrimin wixii dambiyelowayna ee gaalaha hadii loo إن لقى اعتبار يوعد يوانا يو ينوصلا هو كل إبرة قادنا أما مجرمينتي نبيه شديدينا جزه رصيدي العمر يجي أيا ليه نوسيه جاياه وحكا كارنا إذا الموضوع حق إنه مديه إسلام كنا مديه نبيه شديس كمديه ممنين كمديه مجرمينا كمديه أيا كا كارنا إذا إنسان كفي كل عصره واسكومد قال تعالى فالنوح يروطلو أيها الرسول الكريم صوبنا وحد, غريضا عليهم وحد أغريضا عليهم ومد هذا دوش هذا وحدكو نوح نبي نوح والشيخ الأنبياء والمرسلين أه وأولو رسول ورسله إلى البشر أه دائية مدالا نبي نوح وارفي سيقين مقبضنا وحدكو أغريضا ومد هذا دوشه حكو إبرقاتان حقو هذين المجرمين إيما لها قدام بي اذ وقت او وراء او قال نحيري لقومه قراضي او كدش الله يا قومي قراضي ان كان هادوية هاي من العسلاء ذوينادي عليكم كركنا مقامي بحجوك دان دحذي نجوك هاي ان ان ان ان دحذي نجوك حدا اذن لوينا طوي قنصتين وتبكيري وانا ذي وعدك ان وانين ايو قنصتين بآيات الله إلى حياتي الثاني إن كوانين أيوه حتى إذن لوئنا الله بوئنا كركي لا على غيره أحد كالورك دا أي أنت وكلت ترسارتي حتى فأجمعوه وعاد كل مسان أمركم تلذين إذن كهداني يديدين خبنا يديدين وعلي يواني دي يديدين بل إذن كتشار تلذانا سيفلبوت نمو إيايا ككلما فأجمعوا كل مية أمركم تلذيني يعقلين كل مية وشركاءكم وعد الله شريعيشان وبيه صواعي يجوز يعو كدرة للا حداد تشتان إذن في وعد يبوح له وداعي ثم كعدال لا يكون لا يكون يصنعون أمركم تلذينا عليكم كركين غمة هنهم هن يينغون انتهى هذا التام اذا كبار ان دقي واحد كون مرانتاي ايي نغوني وركينو قد كدار ان دكتار او بغادا ديكان هن نغودو قلنا وحالا يرادا الامر الخفي مع قرسون ايي مغديكا كجيره ايي ثم لا يكون سن نغون أمركم تلذين عليكم قركين بون بكن kaye annu qooni hada misaan salada oo ka daaran gadaan ugu furiya salada gaartay ilaya ani gabnuhu ayu furiya hada injil noqotay hada xariin noqotay hada tarxiin noqotay noocaad goaan ku gaartaan wala tunzirun daqiiqadna haysho كيف سنمنع هرقل كرتا نكرية تهادل عليها أمدنا الله هادل عليها شنو أمدنا الله هادل على قيس وعير فائنته وليتم حداد كجيتة حق الله يلا صادري سألتكم أنا من أجرينا الدنيا بوذي الموارث وأجلا العمل أو جرناها أو لغلا أو ذي ترتع بوذي الموه الدين حداني بوه دين إن الله واحدان إما ريسان إديناي جديد إما واحدين واديين إن أجريا ما أجريا أبقى لك كي قادوني آخره ما إلا على الله إبوينا كركي إسرع إدارةي أنت ديجا ديجي الرسول ديجا ديجي أو علي جودة جيي أو الحيل ساري أو أي ما حيرني أنا إديناي داني مايو إسرع إدري اي كاليفي اي شرفي اي هولجلي اي دورتي ايان الدنيا اخرا لبذبا واحد دوني وامرت مبدأي قاداد بانته وعلى فري انا كون اينا نغض مسلما ابن نهقان ثم امرا ونهيا وتركا وفعلا من المسلمين كمذا لا انتم اذنك اذنك الدرم مايو اذنك تلم ماهي اذنك دقا ماهي اذنك عبادا ماهي دين قرادم ماشي الى هوين وائشه اي ما كان سنهي و خوغي فرو و خو يديرو و خو يديدو و خو دايره انكم حق نادين حضره نجار تقول حكى كران عباره ان كان كبر عليكم مقام كبوتم بيسي فكذبوه قوم نوح نبي نوح دايليه فنجيناه نحقان بدباديني وحلاق إيقال الوباب إيقى نحكس متباح ومن بدباديني معه نبي نحلجي ليه يا ترى انت إلا النايان ورانك وحقوشي قات إيقى اي رايان ومن آمن وما آمن معه إلا قليل تدعكي سنتي سنوها كن إيو كن mikään niin, kuin he kunnittu sanoisivat, ei, hän on kunnittunut, mutta se on valppaasti kunnittu, niin, että oikein on, ajanut, että muutella he ovat, ja haluus he, niin, että bumbooni ei, ei, ei, ilmestytä, mutta he, fanejena he ovat, ajanut, että karkotuilla تعودي الدين في شعاتي وعين قطين نتيجة لا جاري سداتي وحكيال كل كفرنج فنجيناه نو بذ باديني ومن بذ باديني معه سجلتري في الفلك مركب دنيه هي نوكب باديني وجعلناه نبي نوح ينتي لبذ باديو عن كيا لي خلايفك وبدنيه وخليه وبدنيه ما أنت وح هلا دي دونت اللوجبة بادية كالية ت أيهاي ولده وح يعني سجى هالواحين يا جنوا وش كتب رجوان وصدق الله في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين تقول لو وح وحري وح نغذل نبني فريق سكرية إذا أبو البشر ساليفا لا يلا بشر كالبطن أي أورور سكوف وذكر آدم أي أوروري اللهو نحب أوروري إنك وماركي توفانكي نبي النوحي وحا النوح فرعي شيهينك بالله قدقى وجعلنا ذريته هم الباقي تلينه وحيوهاري وحيوهنه دين فرعي النوح كانية حدي النوحية انت اللباد باديهين لجيرتي ونك انت سيكالمحاله سميهي وأغرقنا وأحفنهي الذين أرداشا كذبوا باني يا كوي بانيه ما دات الداب إيه بيان نو كفرني بيوه إيركي يدولك أيكي مادين لبالبا بلك النوح عوضي خب مغلوب فانتصر ألاو لا يرده هفق عانتا إلكم جيلا كرقاركا قيبان وباناي انتا سنوحكا صوب حدي مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السامة البابان اللفوريه ليبيعي الروم أغر ففتحنا أبواب السامة سمية ذابذة دي بالله فري بما من هاميل يجنت مايا لكي وفجرن الأرض عيونا إذا جنا إلى برقنايا يا لكي نلاقي فرورا كل كله بيو كم سمدا وسب مايا كم للكا أو فرور مايا فلتقل ماو على أمر قد قدل جان قوي هر اللو سمية أي لبدي بياي سقتن تلذا برشنتي لكا وحكي على ماشة أقدر سبلي يا الله بكي يوم يصير أمام مايل بيبيل كرناك كل كحسابنا إن الله ما طغل ما وبيبلي فاغل ما وكلمة تطغى حد جوده من كل كبيع قيمة هي هو القيمة حسابكم سعدان لكن مالك كرناك حسابك واجبيا إن الله ما طغل ما حملكوا في الجريب يوم بياها العيد كبدا إن الله بدأ دلجة فروري أيادك كلا الرئاسية واغرقنا ما شئنا الذين أرداشا تذبوه بينيين بآياتنا أنك الله أعياتك لنك سوفنا عمرك للإعتبار وطان قصصك اعتبار ما كدرتا وإنك أيها اللي نقول عبرسين إن إنه كلاحن مدرميين كوضايين كولي إنه كلاحن وددددك توصن النوع وكلا إنه قادن وصدق الله في قوله لقد كان في قصاصهم عبرت لأورين الباب صحيح واحد قصصك النرياشة Vakuutuakaa, kun käy, kun kuvaila yhdellä käissä, fanzor, he sanoivat, että yhdellä, kuinka siitä on, käännöksessä, häiriötilu, minkäri, kuinka monu a, eläjiä, eli dumbeä, tuli, siinä on kuitenkin, siinä on kuitenkin, hyvä, voit läpäistä, joten kyllä, eläjiä, ei ole juuri, jättiä, jää, jää, jää, ولقد أهلكنا أشععكم فهل من المدكر فإذن الله من أنبابيني ما هو أنسى ميزان ما سواء لإذن الله قول خير من أولئكم وقال إنما ما تجرت ما قالت إلا بابي أكفعا أكفاركم يا خير من أولئكم أم لكم في الزبر ما ورخذا إبقرأي ويبدبان إذن كتال بقعك أم لكم في الزبر لا يا رب وطلو. رسول الله أخري عليهم ومداد دوش هذا نبع نوح نبي بن حواركي سيقيم لقد قبضناك وآخر إذ أخبره إذ أخبره وقال نوحي لقومه قال ذي أكبر شاء الله ديري أي يجري يا قومي قرابو إن كان هدوياي كبر مدوين هذي قادر هذه قنصتان ستان, ستان كبر هدوين هذي عليكم إذن كبرت إن هدوكوين هذي ما قامي لحجوه نجوج جب ذنبوا جوعي حتى ذي قنصتين وتركي حتى إذن الله وينا تيوان إذا يخصوص تعذين واننايو الآيات إلا إلا آيات كان ذنكو واننايو حتى إذن الله صلى الله عليه وسلم أيك عن ما يو فعلى الله أبوين كركي أين توكلت ثلاث أرتي فأجمعوا كل مياه أمركم ثلاثين قصد تواكوا فقالوا أمركم ثلاثين وشركاءكم شركدين يهوي أرثا وا حين كنتم تربيين وحين هذا بواح الله وذا جنتنا ثم كذل لا يكون جسناه أمركم تلدين عليكم كركين قمة المدخلون أوه النهوة ثم كذل إغضفريا إلي يعني النهوة كم جي إغضفريا ولا تنظر حقيقة إكذين سدامركوه هذا النبي الله في سورة يونس في صورة هود أوتن أكتب إن توقرت على الله رويه خبي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بالنصيحة إن ربي على صراط مستقيم إذا ما حدي كرتان كل ختوق الكتير في جساري حداد جسني ما دونته يا رجنمه يا أدمينه يا سواري تعمل الله حسكت علي كل ختوق الكانت على جهلا كل هذا الله حسكت علي بعده قريما يسار فأنت وليتم حتى أخرج جساتين هنا أخبرهم أيضا وأني جاية عذاب وحق أوثق عن سنتان حتى أخرج جساتين فما سألتكم أن هو إلين مورزا وجئت حقا ديدين وسبب معي وأنت أن تكلف يا مشقي وأيد مورزي أضحي ويدا تحق إلا ما يدان دين أني جانا ديدا الحق وسبب معي هو إلين مورزا حتى أربويدين عداي فأنت وليتم حدثك الجهزتين عن الإيمان والطاعة فما سألتكم أن أبعني ذي الموارسا من, من أجر حول الأجرية أبلغت كيبوا معها إلا على الله إدري إدري إدري إعوشان إدري كوركيسا أيان الدنيا آخرة لفدرة أبلغت كدوني وأمرت وحالي فرع الله عن مايو حال يجب مرض أن أكون هنا نغض من المسلمين تَكَبَّرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَطْغَوْا كُفْرًا إِنَّ نُقْدَارَ لَيْفَرَى كَنَبِئِ مَا أَمَرَكَ فَكَذَّبُوا قَوْمُ نُوحٍ بِالنُّعْمَانِيَّة فَنَجَّيْنَاهُ نُوحًا وَسَمَتَ بِحِنَيْ إِيَّاهُ وَمَنْ انْتَ مَعَهُ لَجِزْرُ رُمَيْسَيْ فِي الْفُلْكِ مَرْكَبُ غُدِيِّ إِيَّاهُ نُوحًا وَسَمَتَ بِحِنَيْ وَجَعَلْنَاهُمْ وَحَامُكَيَ لَي نُوحِيَ وخدب بانية بأياتنا وعفنة بيانكت فرنا فنظر في رسوبنا كيف سيده كانه آتي حقبة المنغري كوه لديك فريب دنباتو دي سيده آتي فيرو هذه قصة نحل إبعها رسول فاربنا باه قداش إلا ديري حيد باه الله ديري صالح باه الله ديري شعاي باه الله ديري وحي الله ديري سيده النبي الله النوف أياه حجو عقرعد أياه حجو الله ديري وما هي دي ودلي قوم النوح بي مرين وحيار انتي كل ماتي انكتجي ونجلك لكي قال تعالى فبعين ثم نحكك ذال بعثنا الدرنة ينمجن رسالة بي. من بعده نحكك ذال فصولا جمع الرسول أخيار بلنبين الدرنة كهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم أيان درنة وحانا درنة إلى قومهم خيره كبشر وإلى عادل أخاهم هودا وإلى ثمودا أخاهم صالحا وإلى مدينة أخاهم صعيبا إلى قومهم منذ الأركب وحان ودرني شاركوا كذا فجاءوا فصوشي لي ماد هم رأي كذا شأن الله درني للبينات معجزين عد عد عد على صدق دعوتهم وما يدعون إليه من توحيد الله تعالى وحيدة كهوية رأي إن النبياليهم كرأة ديسة قوم ومعجزها ووعيها أي ليما دين وما ديهم حيالهم قول فما كانوا وما ما هي ليؤمنوا هو الرسوس الله طريق رمية ما هي بما شيخ رمية أي كذبوا قوة قوم النوح ما قبانيا من قبل أدكار أو أدانيا إيا الرسوس إيا الدين إيا قيامة قوم النوح بانيا كوا أنتم بنا بانيا أما فما كانوا ما ينقون نظن كوان دمبه منو كوان رمين بما شيء سببتي بين الرمين اي كذبوا اللبانيا به يماغا من قبل فسالة الغضاء والقدر امان بان قرنين اما بما كذبوا به توحيتي يوحي رسوله والبليم ما ايان رمين كذلك سيدا قوليها ان دمبه ايان حقو الرمين بان نطبعو شرني ألحن فني فالنيوي على قلوب المعتدين هو صديمه جودبه حقك جودبه بعضك أوجدبه حلاشه كجودبه حرامته أوجدبه كفر قايمتي هي قطر إيمانك كجودبه هو معتدين تا طبقي يا شرير يا لحن أيان لابتولدوس هذا كنفاني نو طبقي عن مرك اللوغو طبقي اللوغو شعاعيو وحكلامه دم بيجي جلا يا نيكبته أقل بيجي مذوبينه كل كقلبي كلنتم مذوب بعدنا في الجمالي. وسدغله في قولي خلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كذبك لا جلايو كم بجيل لا جلوا قلبكم مال وجدوا يا لا جتوا بتكني كل ركبة و كل دجاجة مركضن بقلبكم يشكو ورجينا يا وملو ماشي هنا يدمت كل كافلة يدخل كل من وحاطت به خطيئته فأولئك أصحابنا كل هذه خطيئات المال والبكاة قمت قلبي قينا ماذا بهذا تبعي بإنه قنيسة وإذكر فوراية شجمالة كذب خيرنا مايو شرناك بحمايو تذلك سلاس أي أن نطبعه شرناي على قلوب المعتدي كوحدة قدبة لا بيالك وضعته شيئا تبعي بإنه قلوبة نايف ثم أخيارته أسكدا بيس النوح كسيدي فهدنا بعثنا وحام بحناء من بعدهم، كودي يا صالح يا شعيب يا إبراهيم يا روح، كذا الوحام بحناء من بعدهم رسوسين لحكدهم بيسه كذا شعب موسى وهارون، نبي موسى نبي هارون أول على إشقودي هارون هارون باهر بس، نبي قبواينا في سلطة موسى قاصرة، عمر خيسا في سلطة الله سيء أيوب بريوطامي، أخي هو أفسح مني لساناً فأرسله معي شدئاً يصدقني إني أخاف أن يكذبك قال سنشد عذودك بأخيك ونجعب لك ما سلطانك إذن رسالة موسى واصلة لا رسول بيهاياً ولا لا كونك إلا بذاً لا ديري موسى هارون حقياً لا ديري لا فرعون ما حما فرعونها أي لا ما فرعون وأوي خلقو لا يماركون جنيا إنسيا بشرا لأن لجود دارو من كانوا غير دارسو إبليس من كانوا كقاطعين لبرو أنكوا سبب تا إبليس قافكيسو أمر ابنه وادي كدينا وحش وصوصول لكن إبليس مجارٍ ولا غيرهم من المجرمين مجارٍ ادعاء الروحية والربوبية أنا جا ربيا أنا جا إلهة أفنفعون هاي لقماهي مروحيل ما علمت لكم من اله غيري مرن أنا انا ربكم لعله كل كعباره ذاتا اف كفرعون بالغا هيا هو أجر خلق الله قل ان ايديكيس مجيمك وذنبي فرعون كل ما موسى هارون با إلى فرعونا الى فرعون اي بن الوليد بن ريان باللورنجري اي فرعون نمو وا qur'aaniya rasal baynaay quraaniya ragu la sagaynay aya muusa iyo harun loo diray muusa iyo harun saal ugu madiri ila wuxuu yiri baayaatina ayaad kanagii wan la dirnay qala kadar sanna muusa tis aayaatin bayinaa sagaal aayado hadii kala waaf ka badayee ila laba iyo toban وعلى الرضا لو بانجاريو كل كايات بدن بار لو ديري فاستكبروا فرعون يا رجل لسديناي اسويناي شييه ونبي الله موسى ي هارون ي وحي له ديرونن حدا له لايو حكمه فقالوا أن نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا اعبده كل من وير هارون سوت بكنا هركي دماي كدشن وقالوا أن نؤمن لبشرين مثلنا وكاومهما لنا عبود ترك يا بغانتو لوهيا مع الله بودو لاغلا هودلا كل كان فاستكبروا واكا ايش كو وينايسييه موسى هارون يوحي لاله ديري وحا فرعون اي ارداشي لا سقينايسي الا ووحو بشيء من التفصيل، دمياخ وويني قالن دقيزوا، فلما جورتي جاءهم، وفعاني رجيزاوي من الحق، موسى هارون هي معجزاتك هي توردها ضيتي من من عندنا أن جاب أختنا وموسى حقة كلاجيب، حتى معجزة يقوها رئيسه، ربعه دي مالن كي كواش، أنتي في اللي جليه. نل ككنور بدني يوشي إن تروك الله دجا حلق النكوني سي حذيل الله أنا قل عادي النكوني سي لفضي بحقون ريسي حدو اللفضي أركي قالوا في عون يرجي سوائل إن هذا وعن موسى أهنك النور دجا أنا جانت النور ريسا يوش حلق النكوني سي لسعر فل مدين عدو لسعر مبين, مبين لباقي مود ايا هلك ميشكاني من هو ويا خارق للعاد وحن في ان زمنك كدي سنه زمنك مملكهنا لغا بون تذير وبن اسرائيل اصيرك وحبرتك يقان وحن لا رك جنادي لغا ارك وافل باليل وقت جالنا جوينا سخرها وديالها ادويا نينك قامين ايها السحرم كل كما السحر المظي والسحر ان شكب كجيري أي السحر نمدي ساعد أيو لا تموت إذا ضرب بعضلك صاحب الحنة اللتوم أيو حق بينا لا تكر أيو الله كل كان مصابتك حق الله مصابي أم جيزات السحر لغوش أيو لقوشة نبي موسى سلوه هدار قال موسى وحيد قد قرون سحب كيمب مواجه بعض ليس للحق حق ومجازله إن أخوك أنا ورب الرميصان وان غاشا دان درتت لو سمي لما قرتوا جاءكم حق ايدي هيت مياد انه لسحر النادي انا انا انت ووري صوتو يري السحر هذا من معجزه لا يئس انا سحره او ولا يفلح الساحر فلن فلوم اللباني هذا الساحر المعان اللباني ولدين بابيه ان افعان وغراي إلا سائر مليبان كل كاذب لا أنتين مع الحرب سحر ترادم كل كاتون بلى سميء نبي الله موسى حقدنا وعليمان وطاع ربي أي الله قد يحكم دم إنهم قلاب يا أصدقين ربا قذك يرقي سيرهم مجهجيو كم بركه كفاريستو أركتون يا اللو كلوطاي خلو عيل هذا أجيت موسى مو من واحد نراتي من دع كل ملحد أول لترفتنا إن نجد على البعض شو ونجد جالسه أما دقن كيان وجدناه لي عليه دقن كدشى أبا أنا أبا يالكن دقن كيان وقصو كرني من نجد كل إنسان أو تكون أي نقطة لكمه لبدي نولعها الكبر يوصري ملحمي يبغى غنيمو يتلذ إن أذاً في الأرض لكان مصر أطلت مناها وَتَكُونَ تكون لكم إِنْ ان سرينت يا بخورنيمدا يا تلدي هوغاंका ادماجرا باباتو لمبي ان ورالها فلازمكم ان مسا ومنعن مين فكما لودينا في مومري تديفكم يا ميهن سنه لوجو ثم بعدنا في بالبينات الحجيين على العد أي أولئي مادين فما كانوا ما النقل فالذي اللي يمين يؤمنوا كوى الرمية لما حقه أي كذبوا كوى ربانية به حق من قبل كوى عندما بكهر أو أمده مالبا إسلامارين شو سوش هنا مالبا إسلامارتي وعذر كيسا وهي النبي الله نوح لغويري أي النبي محمد لغويري وصدق الله في قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا صاحر أو مجنون فالنبي النبي إلى النبي محمد إلى موسى جميعوا الأنبياء وحالوي لصاحر او مجنون إذن ومضوه من ألبية سلم فما كانوا ما ينقل يؤمنوا كوى الرمية بما حقه كذبوا كوى الرمية حق من قبل هذا كذلك أي أن نطبعه أن على قلوب المعتدي حققوا القدبة لا يقول لك هذا دوش فني طبعا نقول لنا أو خير ما مكله شرينك مبحضه ثم كالكذا البال بعدنا بحيني من بعدهم خصوصي أنه بيسي بيسه موسى وهارون هاروس لبدنا خيارا بحيني إلى فرعون هو ملائه وضياش الله شقيناه أي أنه نضرنا بآياتنا أيات كنقفان لا ضرنا فاستكبروا في العون يا رجيس إسوايلية وكانون نخده قوم أندر مجرمين ذنب يواوي فلما جرتهم جاءهم في العون يا رجيس ويلي من الحق والجزء النبي موسى وجين من عندنا أننا الله كندا هذا يغطي من أي قالوا في العون يا رجيس هذا إن هذا عن موسى موجي فسحر وافل مبين عد قال موسى وعي أتقرون وعذار لسان كاريزم كل علي الحق معجزات الله ينكون عناية حقنا الله ينكون تساية ميادلما قارتي جاءكم حق ودين قد إنه سحر ترادا إن هذا لا سحر ترادا أسره فالمياه هذا حقا كل فلا يفلح وسمن ليبان الصاحب فلم فلو يلاي ليبان وقد أفلعت الليباني حتى صاحريه ما نقول يزول قالوا عير هذا موسم واحد نوراتي لتلفتنا إن النجات جديدة أما دقنك أن وجدنا حلّي عليه دقنك دوشى أبا أنا أبا يلك أنو حلّي أو تكون أي آت لكما أديج يا ولارك هار الكبري يا ما في الأرض قلنا مسر جريسة ما مادنا ثم نحن مين حدنا ره مسرنا لكمال لبدين ولا لا في ممرين طبئذين فمين اياميهن وقال فرعونت هل قاد يهريني ما رئيسه ايه فرعون حوضة ما يمركي خاري انبي موسيح ارنبه الدرور كما يشاكو لما ذو روكولا ايه وضياش حكم كالله يروني اقتل موسى يروني اقتل موسى وارك ها oo ragu la hada lugu maleenaya fal falow yaal balan ba ku joge uje hala hadhan siyo marka markay gar laga helo تلي rag sicirka ka dheereeyay laheela kadid tiligari waxa doonta ku samee waxa la akhriyay wala sheegay kuwan هارون faruun la taliinaaya kunka ay ka calaynayaan muusa iyo harun dilka ilay دي iyo إنه تلو داري ما روغايو تطخججينايو حدوايو وعدي ماتكجي ميدوس خججعيه داقال ما كوهوس هوس كو قججينايو ا لديكتي سي درا ولدا كوانو غنا يا شاب يا كرباش يا شغا كسار كل كانتو موسى هارون كو شغلونياي نفس دوت كل كان ارجو وأرسل في المدائن حاسرين حكفوا دان من بقره دتكانو يلكادي اخيارك هل لا دونو ايغنا هل لا Jäkkiä, jätäsna, hellan lollan siyo, korta lakaatka, lana, kertibsi lajen, kolka ua jiedin, jan xertiisi, per jana tkemna Isna jesnukua na kuusu klonu, painta ure jiedin. Jäkkiä, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, jänni, قولك إلا بدهدين للجوجيين إذا مديري قوليني فلوحين يقال إيه كان قولك أسائلات ضباطا بني إسرائيل لساء نوري وفلتقان قولك وضاقوا هذا الله يوم أقل وقال فرحون وحويني إئتوني إلا إسكبال الله مرايا وحدي لك بكل سائر يا رسول الله وحبا لهم وحيا قال إنه كارايا بكل فل... كل ساحر فن فلو وكل سكان علي من اقوم بضان ان كان موسى هرسر ومرايا عندي شي وشوارك وحسل الماء كل كيان لا صون دافيو فلم فلو يارشي ولا كان واكره فلم ما قورتي يا ساحره فلم فلو يالك يما دين قال الله موسى نبي موسى يجي وييري القول ذلك ديكا ما وحانت مدينه اد مول غونا ديكا ايسا aw iyo markii sano kale mubarad ay qof baasuq ku oranay qolka iyaga naftooda xigrin ay is sameeyeen qolkay soo urure harto odagay balan la galeen waxa ay yiraahdeen inna lillana allajr in kunna nahnuul ghalibi hadan muusaka at kan abal gud maraynaa inambuu abal gud ka fkinu ku sheeganay waxa baqortoyada fir'aawnyad ay dhaxaftan baad qaldanaysan karto وإنا كمل من المقربين إتكلعتي دائما ما يصير وعليك ترى يلا تريش كل كم حديث عن بالموسى كانت كذا إيه قابوس كل كييشي قال لك جل فرعون وحيله إن نحن الغالب الله جالس كل دارنا مانتم مارنا العلمة إيش قيمك وابراهيم حصلين والكل ده شو الموذي كل كيان موسى ما أن طلقيه و أي ما نكونا نحن الملقين موسى ماذا على هذا ربطته بجامعة نجوى نبي موسى إنك أتجوين لحكمة ثلاثة ولا ولا موسى وان المتوكلة أضعش اسمها وأنا ضل جوسه دري أنت أنتما ومن من يتبعكم الغالب بغضيني ما خير شيء لا تخف إنك أنت لا على وحكي بخصوص أنايا هذا جانس الرئيي إن بقدينكو قليل kulbu isku fee bay midal labadna sheemineti jamo haday yegi bay jiraawe ma adiga masar naga isaga adinkuu yiri oo ga xulmeeyo afal gudgu sameeyay taas dadna waxa ay in wax banjiriyo shebay murkana oo san deerane eedii nimaha laga hortago iyagoon qumada hirsanin hadii la huryaamiyo muddo ka la qafay nagon لكن هدي لي سوقي بالوحش موجية أي واحد وحودينا عارم وحولينا ما متكلا من متكرر قبل سنة أيام كل كمرشبة قرشي بيموسك الرميان وعذوقاتي وإن من لهو مجا عبو شيخ كأوهن إن لا برتامه بنانا قب قصيرة إن الدلو ومن ذلك شاه المدامو حطوا في القرآن موسى أغنيم وقرؤوا إياكين المركز موسى موسك فولقي صحراء قالوا آمنا برب العالمين خب الموسى وهاره وشان نبي موسى حقين حقنا يتعلم ايكو كارتان سيريكا يقاني ما حين كل كلكا علمي كان ووحن حقيا لووحنوني إذا جاهلا وحفكسوا سعوانين أما علمي كان فقال فرعون ووحيه امتوني الله كالايا بكل صاحب سيريقون كل عليمنا قوم علي بدا فلما جرت جاء صحر أي مادل قال لهم موسى والحوير القول الكبيع ما وحي أنتم يذكرون القول الكبيع إسم حركي إياه أولا إسم مرمرية كذيف أغليله أو أنهم محسن عليهم ولا أي تهديا فلما جرت أي القول الكبيعان ولا هذه فالقول حب على معصيهم أي تكلوا حركي إياه ولا وحمر مريئة أيه القديعان وحيفا عندها تذكر وإلا حقيقا ما هي مبدل وحركو حركه هاين ان هو اولى هاين سحر الناس تدخين دي سي فلما فلان أي غورتي اي القول دلكه موسو خقيرا يا ارق قال موسى لي ما ما حد جيتم لطما دنبه ماغا و حد مشى لطما وان ما السحر الفلميه إن الله لا سيبطله نورين دونا او شسوغتو سبحان ماكايشندونا ان الله بوينا لا يصلح ما وناجي اما للمفسدين قصوا ديال هاوثر اله وناجين مايو ويحيق الله اي بواسغي الحق سوغي بكلماتي امرك سمك وحيجادنا قم هو دير ايورهينك بابيه المجرمون فرعون يا رديس خبقون سدانه حلقا سحقينك مغضي باطلنك باباي وقال فرعون وعويري اتوني بكل صاحر عليم فلما جاء سحراته قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملغون فلما قرتي ألقوا قال موسى وعويري ما كأجيبت الله ما دين به سأسعر فلوي إن الله إلهانا سيضره برنا إن الله يبويه لينحوموناديو عمل المفسدين أصو ذيالك أو صوذا فيحقول له يبوا صرا الحق الرمدا بكلماتي ريدس وكسرة فلاوكرها خلقا صدا المجرمون تم يوين يالك تم نبي الله موسى مركي أقوشي هالي وغدا في الحج على أول بارو جب الله صلا قبقي جعسر ريا مانت لي وقد قلت كذلك والذي يرأوا بذل وقد قلت يا صدي فرعون كبقى أي قبط الرميس قال تعالى يا بوهي فما أمن مرهمين لموسى موسى قبط وقم الرميس إلا جرية والذي يرى الرميس من قومه من إسرائيل كمدة قبط يقرض فرعون ميا وحي الرميس ينوي لسه خوف أي من فرعون كبقى ينمل إيهو ملائهم سقال ياسود إياه كدسي أو أضياشا معينة كبقايا أي يفتناهم إلى إبليا وماركي ويلشي موسى غيرا إنت لرعاد قويو اللهيو لحيرو لجناحو إيمان كان لقبع بيو يقول ويلشي كبقايا أي موسى رميان فرعون ماركانين لقبقوا وإن فرعون قال كي فرعون لأالي ويتكر والربي الشيكتي والربي نمو في الأرض ملك مصر وإنه فرعون لمن المصرفين من تحدود قذبتي أي فرعون كميدي هاي ونوين كل كذا ليرضي وحقنا موسى الرميسي حقنا بقى إيسا ويري موسى كرميني لكن ما أنت أمان هل مينو وانا لدي لأي سيد موسى ولها ضيارة فقال موسى نبي موسى وعييري يا قوم ملاشي فما ييري فلا بوحد ليس ان كنتم هاداتهين امنتم ان اضرهم ايسان من الله ايباوين عيد وحيد يا ليس مال سوسمعك ما قولك موسى الى قولك امنح فعليه ايباوين كركي لا على غيره احد كالواركي تور توكلوا عسكذا ان كنتم هاداتهين مسلمين كوهو قانزمي بقديني ايوانو الملك تور الابات رميسان وهو قانزتين أساقا حسكا سرعو لأنه كببت بادا وإلى كببت أن قال وحيدين ما داكورا للنقضة ملا شهادة الكرنة سيقاتينا لك إلا أنوا مؤمنين فقالوا حيلا على الله لا بوهي لا على غيره أحكا لو أي أنت هو وكالنا فلا سهراني ملك أنا توبتاما دعودي جديا حبانا يا ربانا خبقانا لهن نابورتي لا تجعلنا ان نقر بما ينسى موسى النير فتنة بلى اي للقومين نغو فتنوبن ظالمين سدوا وعوى هدي فرعون يرقص عن نغو دغان ننا غورع نغنا اتكدان سو سومارين مايان واخو تاغان او مركاسي مايا او بلين مايا أما انج حدينا بابيان إيمان كي و نورسو سو لغما يا با قار كانين و وخدو كان يانا ايان نوغو بلوبي اللو قانتوات هنالقالين لا تجعلنا اللو هنالياه فتنة بلو للقوم افتنا وظالمين اقردار صلي ونجينا اللو فرحوه نوغو ودنا ايو نقصة ماتابيحي برحمتك تواصل كبروح دي سارة الاهي ديتوغا ايه وحي كتوغان نحاريس نحاريس ديس يا شرف ديس يا عدم ديس يا كتوغان كوكا ونجينا برحمتك الله نسمط به بالرحمة كا أديك الله أن حريص تدعن كمطوغني من القومي نجس مطبع الكافرين حق الدين أهنا فرعون يدكيس كذا مركب أبوطوغه وحيجان يبايعي عليه مركبه هذا خمسة الله بره بعد كني خلقت ما ليها فرعون باكرلا شيء خلنا واد بنو إسرائيل موسى كذا شيء لبذا قالوا فرعون بايس الحكومة كل هذا نفكر دشة قبضيها واسعانيه مشاويري وماذا يعفيه فديه كل هذا موسك دشة لباقينك idiots ولا قديلكي حواله هي هيكلا حواله هيكلا أخلاقه بيسار داره هيفارا أنتم ذي كريان المهندسية كل هذا نقله قديم ما ركع يومه يوم عديلا إذا وين تجارو بحنا وجارو دبس ما ركع جارو اللي بفجده الله الأول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 لقومكما خلدت بني اسرائيلات كبلتين ايضا رميزي بمصر بلد كمسر ليه بيوتا اقلا قارهاني دجي دان اسبو سارة لن هدي لو سارينا واجعلوا بيوتاكو من لايذين مو اقلا اقلا دين قدوها دا كياشا قبلة المالكو تكدو اما اقلا اسكور جيلا او اسحب اقاته او الحقوبكي سوهي يقوبكي ابسامي اقلا اسكور جيلا دعوا لنا كل إمام ديس النهضة وجعلوا بيوتكم أهل الذين قبلة من اللوتو كذا أماكم إيش كوزيلا وأقيم الصلاة صلاة النتوزية صلاة جارك نبي مو نبي موسى إياه الله حط عليه وأقيم الصلاة صلاة النتوزية وبشر المؤمنين موسى انت كرو ما يصير ومبشر خير كون على علي هو حسن نلقو سبنا جيلة إنه أدوني آخرة لبدي ببادة أيان أشيك أو مؤمنين توقيت أدوني آخرة أقول بشارة كل قصة نبي الله موسى حضار قلي حلونا أمين بولي وقال موسى نبي موسى وحوه يري خبنا يا ربنا أنك الرب قلنا إنك آذيك الرب يا في يا أعطيته سيصي سرعونا قال كان كبثي يا وملاقه فك الله زينة قروح هي وحيكو حرقودان حكم هي برواغو هي عنت هي آران بعد كدر جيسي في الحياة وأموالا حراتي سيهادنا قروحكم آران بي بعد كدر قرانكم قرآنكم ألكي تقاية اللبابين دونوا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكي قولك قروح وأموالا حولها سيسي في الحياة نرى الجدائل الدنيا هو مع حريبتي نخوتيك لك لا ننتي مع اللجوكي فرع ما ربنا يا ربنا أنك أنا جه ربنا لي يظل له سلام إلى لجبي يا الله يظل له إلى دتك اليومية لي يظل له قريك اليوم سلام إلى لجبي إلى إلا لي يظل له إلى يجرو لي يظل له إلى ددك دتك سبيلك أنت هذا الكلم يان أي مال كي يقرض هذه شيء اللي بتجدينه خوته لام العقيمون محامو سكودر الموه خبنا يا ربنا خبيجناه يدمس ترتير على أموالهم مال وعفي صورا أكثر ماري وشتد الله حر على قلوبهم فرعوني رجس اللاتوا إيمان كحر أو فلا يؤمن الله أيام فرعوني أنت الذي ت حتى يلو إلى الكاركال العذاب النار الاليم هنوم بذن سيدنا موسى وتوكمي تحوه له صديق كتف غيوب شوامتي اي بو انا سبحانه قال اي بو قد أجيبت والله دعوتك ما قولي يا هارون توكمي دينا واريه لموسى جديان حينى ملي جاوبت سيدنا هارون هو اركن عوه يقفك قد إلى الى طوقك يا كامل لا بعد دعادي واش كل خير سيلى من الغلط جبابك دعو حاكمه كو دتك هغاميه واما طوافينك يا كعبده اما زياراتك جاينايا اي وحا اخرينايا اي كومكو ان كتب اخرينايا وقف وعوه يا كو اخرينايا اخري انت كلهو شعود امين حد لا يستمد دعاءه اللهم اللهم ماشي وحين نقول سيدنا داود يمري وعلى ربا ميد كان هاجيه دعوه سيدنا موسى ي هارون موسى وركيه يدي هارون امنوله سيدنا صلاح الدين لقدنا وكره اللهم اجنا في من هديت وملغا تبقى ما امنينا لله اذا وحال ربا نتايا او الى توك ايك امنيل هذا شرك وقد يجيب الاغبليه دعوتكما توغميني افس تقيما تصنع ذاتك ولا تطغي عني الراعين سبيل الذين كوي وددوا أن لا يعلمون وحيه أياك قروه هذا أو عشلك كلما ذارك قبضه وعبرته دكان إياه ضغف جاهلي خوكانك يهرمك قفك وحي دمبلق <تصفيق> قفك أو حقوله خوامين مل حي ولا تطغي عني سبيل الذين لا يعلمون سادوا تماقي عظيم وحي كل خادونيدو مارك قسمايسو او وراق ميزو او جا ورا ريسه وعاوي كلكم جاهل واني ناخذ حلقو دايد لا يرى وفا بيد لا يعطيه ان دار ماركي لياي غرقبو زيدم بي فاتلي هو كان ماشي سايكاتي وي واحد غرانيا فاينو وحجاميان فديق قعت وح واحد غراناي فاينو حشولان ديشوتاغان فاينو حشولان يعيعه او يجيب دعوتكم فاستقيمة ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلم فما أمن مرهم لموسى نبي موسى مرهم إلا دريادا اللي يرى من قومي عدو شيء شيكا على خوف مع خوفين عبس ما عاد بين الرميان أي من فرعون كعبسنا هو ملايهم إياك أضياشي سعى لضع فرعون لجوغي عبس دون أواحا هو هل يفتينهم إن الدين تكرر بالأيو ينأو ببو جسما والروحا والنفسا والعقلا ومالا إلا في النهي اللبلي وإن العون قال كفرعون لعالي المذكر نهضي في الأرض للكم مصر وإنه فرعون مصرف من حدود قدبي لمن المصرفين إنت حدود قدبتي كم نذوي وقال موسى نبي موسى وحيني يا قومي قرابوا إن كنتم هداتي أمنتم إنه رميسان إلا هي خبك كرل وعابده فعليه أبوين توكلوا عسكذا من كنت داتهين مسلمين كوالاوهو قنزمي فقالوهو حيرازين على الله ايبا وينكوركي ايان توكلنا ترساراني حبنا يا ربنا انك الرب قالنا لا تجعلنا هالنيارين فتنة بلو للقوم الددء بلاء اظالمين قردر صلي ومجنا الله نصى مطبعي برحمتك نحر إستاذان كوكو التوقني من القوم نقص متبع الكافرين حق الديني أنا فرحوني الرجيسة وأحينا وأحينا إبيني إلى موسى نبي موسى وأخيه والكهار أن تبعوا أدجية لقومكما ذاتكات كذلتين للمسر مقالدة الليلة ويوتنا قلقها رعانا هاي ساقون سدين واجعلوا كنا يالا ويوتكو مقالدة دكتان قبلة المير اللي قدوا كيالا أو قب جمودا إنك سلادو تكذا أقل كأقوف لبلن حتى ينفر اللهن حتى ينفر اللهن المكتوبات حيث ينادى بهنا إيش اللي سجاه دمو يا فرد خلقينا يا لكن صنّا كُلّ جلوج تكنا يا وجعلوا بيوتكم قبل أقل الذين نجوت كذا مع موسى سلادة توصية مباشر موسى وبيشر المؤمنين انتا كروميسا كره عضي إذا الكاد آخرية الدوسا وقوم بشارة اما هذه نبي محمد لقوه بصورة قبل نبي محمد وانتا كروميسا كره عضي وقوم بشارة بكرامة الدنيا والسعادة الاخيرة الدوسا كان لقو قيمين ايو آخرنا الجنة كو وقال موسى نبي موسى وعيه خبنا يا ربنا انك الرب كانو انك هذه الرب وآتيت زيسي فرعون منك الليلة وملأه إن الله تعالى سا زينة غر واموالا حاله في الحياة نر الجد هذا الكسيز الدنيا هسيزا ربنا يا ربنا أنا جرب جنو حين تيجنا قطاي لي يظل هنا سوء في عون يرجي سلومي جال نفتي مو من خيرك يقول مي جال نفتي هو عن سبيلك ألقى وثلاث جليز إسلام نماه حق هذا النفتي جي أنت تبصر قطاي بكل مي يا ربنا يا ربنا أنك ربنا نعيد مسترطر على أموالهم حولوا حلوه أركبابه واشدد الله حر على قلوبهم لا بيالك أذكر كذلك غفولك الجبي خيرنا يسندبوا قليم شرنا قبل حينة وفلا يؤمنوا أي فرعون يرقصوا إنك يدرقصا حتى نعيد رمين حتى يروا إلى أي العذاب النار والإيمان الله حافظه حدثت الله أركضه إيمان مجهره قال إبا قد وجيبه الله أقبالي أعواتكماتكم مدينة مركي اللييني كذلك عملك الدنيا اللبعي أربعين عاما أفارت الإنسان ودبوح القصائي كبعد إسكيله خدابي لا تكتب استعجال وحلينا وقال لقاء أقبالي أنت هذا إبا كايقان وحي أما أتقطه قطي أما آخر أهل يقولون اما مصيبه هلقا اقي حجابه اما واحد ويديس وحقوده مع هلقا قدقه دعوته فلا يستجيب فلا فلم يستجيب الانتان تقول اقبلي واي مرنا به انتي قدوا جيمت لييري وافرتن باي اسبه كنت راضى اولي نوسية مدينه جوغ اللهو تلكلي افرتن ككبيني اسنه مدده سيواقاتي كوان نتوقتن كيوه اللقا اقبلي وكا افرتن سنوه واللقا سايي قال اي بوحو قد وحرون أجيبا للاقبل <سؤال> دعوة كوما وصي حرونه تقدمين للاقبل في أنو أدمائك وأعديا جفست قيمة تصنعها شرع أبي أو مرتب كتصنعها ولا تطبيعني حنر راعينا سبيل الذين كوي ودضوا لا يعلمون والله